صعب هضم السبيل الحال ما راد ما راد وقلب غير شوف الأبو عمي والله ما راد ما رأي صعب هضم السبيل الحال ما رأي ياد وقلب غير شوف الأبو ما رأيت قالوا لي بسفرت عم ما رأي ايه اتعودني لأبو ينشد علي ايه اتعودني لأبو ينشد ايه اتعود علي و عيني يا قلب ما تصبر و عيني اا على دربه و عيني ابو اللي تنطرط و قطيع الراس وانا صفق يا قطيع الراس سوان صفا او اے اګ